قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين وبعد فما زال الحديث موصولا عن انواع علوم الحديث وذكرنا ان سبب رد الحديث اما طعن إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي أليس كذلك؟ ملي. نعم يبقى سبب رد الحديث إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي وانتهينا من السبب الأول ألا وهو السقط من الإسناد وبدأنا في المرة الماضية في الطعن الثاني ألا وهو الطعن في الراوي وذكرت أن الطعن إما أن يكون في العدالة وإما أن يكون في الضبط ولا ثالث لهما واضح الطعن إما أن يكون في العدالة يعني في الديانة وإما أن يكون في الضبط وذكرنا أن الطعون كام عشرة, طعون كام عشرة. خمسة منهن تتعلق بالديانة وخمسة تتعلق بالضبط واضح. يبقى الآن نريد أن نرسم شجرة لابد أن تضعها في ذهنك أن سبب سقط الحديث إما سقط في الاسناد أو طعن في الراوي واضح. والطعن في الراوي إما أن يكون هذا الطعن متجها إلى العدالة وإما أن يكون متجها إلى الضبط والطعون المتجه إلى الراوي بصفة عامة عشرة طعون خمسة منهن تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط ذكرنا السبب الأول من هذه الطعون ألا وهي الكذب الكذب الطعن الأول الكذب إذا كان الراوي كذابا فهذا الراوي تعن عليه بأنه كذاب وهو الذي ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم واضح طيب إن شاء الله اليوم هنأخذ الطعن الثاني من هذه الطعون الا وهو الاتهام بالكذب الطعن الثاني الاتهام بالكذب وهناك فرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب واضح فالراوي الكذاب حديث يسمى بالموضوع يعني إذا كان في الاسناد راوي كذاب فهذا يسمى حديثه بالموضوع أما اذا كان في الاسناد راوي متهم بالكذب فحديثه يسمى به المطروق حديث يسمى بالايه بالمطروق يبقى الان الفرق بين الموضوع والمطروق الموضوع في الاسناد راوي متهم بالكذب او في الاسناد راوي كذاب يعني ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان في الاسناد راون متهم بالكذب فحديثه يسمى بالمطروك تجد مثلا عندما تقرأ في كتب الجرح والتعديل كتب الإمة يقولون مثلا فلان كذاب فلان دجال فلان متهم بالكذب فهم يفرقون بين الكذاب وبين المتهم بالكذب يبقى المطروق إذا قيل لك عرف الحديث المطروق تقول هو الحديث الذي في إسناده راون متهم بالكذب واضح هو هذا الحديث المطروق أما إذا كان في الإسناد راون كذاب فحديثه يسمى بالموضوع حديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم نعم أسباب التهمة راون بالكذب أسباب التهمة راون بالكذب اسباب التهام الراوي بالكذب اسباب التهام الراوي بالكذب احد امرين هما الاول ان لا يروى ذلك الحديث الا من جهه ويكون مخالفا للقواعد المعلومه الثاني ان يعرف الراوي بالكذب في كلامه العلي لكن لم يظهر له الكذب في الحديث النبوي نعم يعني اذا قيل ما الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب ما الفرق لماذا فرق العلماء بين يعني فلان او هذا الروي كذاب وهذا الروي متهم بالكذب الكذاب هو الذي ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت إيه كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم اما المتهم بالكذب هذا الروي يتهم بالكذب لاحد امرين الامر الاول الا يروى ذلك الحديث الا من جهته ويكون هذا الحديث مخالفا للقواعد العامة ما معنى هذا الكلام يعني عندنا حديث يروى من طريق هذا الرجل هذا الراوي ولا نعرف عنه شيئا يعني هذا الراوي لا نعرف عنه شيئا روى حديثا وهذا الحديث مخالف للقواعد العامة يعني مخالف لما ثبت في الكتاب والسنه وما قبل هذا الراوي ثقات وما بعده ثقات الان الآن عندنا إسناد مثلا هذا الإسناد كله إيه؟ ثقات إلا هذا الراوي لا نعرفه بجرح ولا تعديل لا نعرف عنه شيئا ثم روى متنا هذا المتن مخالف للقواعد العامة فالعلماء يقولون هذا الراوي متهم بالكذب بمعنى إيه؟ بمعنى أن التهمة تحوم حول هذا الراوي يعني الذي يعني تولى كبر هذا الحديث المخالف للقواعد العامة هو هذا الراوي لكن لم يستطيعوا أن يجزموا بأنه كذاب لأنه لم يثبت إيه كذبه فيقولون فلان متهم بالكذب يعني مثلا يعني نريد أن نوضح الأمر يعني مثلا لو في الحي مثلا مجموعة من الناس معروفون بالعدالة والأمانة وهناك واحد لا يعرف لا يعرف عنه شيء. يعني في الحي هناك أناس معروفون بالعدالة والديانة والأمانة ونوما أهل صلاح و... ويصلون ونحو ذلك وهناك واحد لا يعرف عنه شيء، تمام؟ ثم حدثت سرقة في هذا الحي من الذي تحوم حوله التهمة؟ هذا الذي لا يعرف عنه إيه؟ شيء. شيء ليه؟ لأن هؤلاء يعني أهل الحي ناس يعني صالحون وأهل ديانة وأهل أمانة. فلا يمكن أن, إيه أن تقع منهم السرقة فالتهمة تحوم حول هذا الرجل الذي لا نعرف عنه شيئا كذلك الراوي فهذا الراوي روى حديثا مخالفا للقواعد العامة وما قبله ثقات وما بعده ثقات يعني الإسناد كله ثقات إلا هذا الراوي والمتن الذي رواه مخالف للكتاب والسنة فالعلماء يقولون فلان متهم بالكذب يعني ايه احتمال ان يكون هو الذي يعني وضع هذا الحديث لكن لا نستطيع ان نجزم بانه كذاب لانه لم يثبت ايه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واضح يا اخوة واضح يبقى امر الاول الذي يتهم به الراوي بالكذب ان يروي حديثا وهذا الحديث لا يعرف الا من جهته وهو مخالف للقواعد العام تمام طيب الامر الثاني قال ان يعرف بالكذب في حديث الناس أن يعرف إيه بالكذب في حديث الناس يعني إذا حدث كذب ولا يعرف عنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واضح فإذا كان يكذب في حديث الناس فيقولون فلان متهم بالكذب هذا هو الفرق بين الكذاب وبين الراوي المتهم بالكذب فهذا الراوي عرف عنه الكذب في حديث الناس اذا حدث كذب فيقولون هذا الراوي متهم بالايه متهم بالكذب نعم حتى, حتى لو النص الراوي مختلف في القول نعم لانه ولكن ثبت كذبه يعني اذا روى حديثا مثلا وهذا المتن ليس فيه نكارة مثلا روى حديثا يقال فيه راس الحكمه مخافه الله ما رايكم في هذا الكلام جميل. كلام جميل رأس الحكمة إيه؟ مخافة الله لكن هذا الراوي عرف عنه الكذب في حديث الناس يعني يكذب في حديث الناس إذا حدث كذب والعياذ بالله فهذا الحديث أيضا يرد ويقال فيه إيه؟ هذا حديث إيه؟ مطروك لأن في إسناده راويا متهما بالكذب حتى ولو روى متنا في غاية الجمال وفي غاية الروع رأس كل خطيئة حب الدنيا مثلا هذا كلام جميل وصحيح لكن هذا الراوي عرف عنه الكذب في حديث الناس، فيقال هذا حديث متروك في الإسناد راوي متهم بالكذب. يبغى عرفتم الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ دي مهمة يعني ممكن مثلا سؤال تيجي فيها ما الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب؟ الكذاب هذا ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتهم بالكذب تكون له أحد أمرين وتذكر الإيه الأمرين؟ نعم. Ik zei ook, ik zei ook, ik zei dat ik een grafiek, een grafiek, een grafiek, een grafiek, een grafiek, een grafiek, een grafiek, een grafiek, een grafiek, een grafiek, een شر الموضوع المتروك ثم ثم ثم المدرج ثم ثم يعني المتروك يلي في الضعف يلي الحديث الايه الموضوع فالموضوع هو يعني شر الأحاديث الضعيف ثم يلي الحديث الايه المتروك، ثم المنكر ثم المعلل إلى آخر الأحاديث التي ذكرها المؤلف حفظه الله نعم المنكر إذا كان الطعن في الروي فحش المرض أو كثرة الغفلة أو الفسق وهو الثالث والرابع والخامس فحديثه يسمى المنكر نعم يبقى الآن احنا ذكرنا السبب الأول من أسباب الطعن وهو الكذب ثم السبب الثاني وهو التهمة بالكذب يعني الأصح أن تقول الإيه التهمة بالكذب الأصح يعني مش التهمة لا التهمة بالكذب واضح التهمة يبقى السبب الثاني من أسباب الطعن التهمة بالكذب السبب الثالث من أسباب الطعن فحش الغلط فحش الإيه الغلط يعني فلان فحش غلطه والسبب الرابع كثرة الغفلة كثرة الغفلة بعض الرواه يوصف بأنه كان مغفلا يعني إذا تقرأ في كتب الجرح والتعديل يكون فلان كان مغفلا يعني إيه كثير الغفلة وهذا كثير في الصالحين والزهاد يعني أهل الصلاح وأهل الزهد الأغلب الأعم يكون إيه كثير الغفلة يعني هو اهتم بالعبادة ولم يهتم بطلب العلم ولا بحفظ الحديث فوقعت الإيه الأخطاء في أحاديث الإيه الزهاد فكثيرا ما تجد الزهاد الغالب عليهم الإيه إن أحاديثهم إيه ضعيفة ومنكرة والسبب الخامس الفسق والعازب بالله والفسق المراد به هنا من ارتكب كبيرة من الكبائر والعازب بالله ما عدا الإيه الكذب لأن الكذب قلنا يعني الطعن الأول أما الفسق هنا يعني إيه ارتكب كبيرة من الكبائر في العدلة نعم فالفسق يكون والعزو بالله بارتكاب كبير من الكبائر كمن يشرب مثلا الخمر أو يسمع المعازف أو يفعل كبيرة من الكبائر فهؤلاء حديثهم يسمى بالإيه بالمنكر يعني إذا كان في الاسناد راون فحش غلطه أو في الاسناد راون كثرت غفلته أو في الراوي مثلا في الاسناد راون فاسق والعزو بالله فحديثه يسمى بالايه بالمنكر واضح يا اخوه نعم لا لا نعم بالضبط. بالضبط نعم فحش, فحش الغلط بالضبط بالضبط اه اينا مذكورة انها من نوع 5 وقرر 5 من العزلالة لا فين هاك هنا من لا اسوء بيذكر يعني هو الحافظ المؤلف هنا رحمه الله يذكر الطعون على يعني ايه بحسب شدة الضعف يعني بحسب ايه يعني هو خلط العدالة مع الايه مع الضبط يعني خلط العدالة مع الضبط لكن هو بيبدأ بالأشد, بالأشد. فالأشد فبدأ بالكذب ثم التهمة ثم كسرة الغلط ثم نفحش الغلط والفسخ وهكذا وخلط بين العدالة يعني الطعونة التي تتجه العدالة والطعونة التي تتجه إيه إلى الضبط واضح؟ فهو خلط بين الأمرين تعريفه جهده وإسمه أكبره يأكبر ضد الإكرام استلاحة رفع عنه حديث موكر بتعريفات متعطيلة أشهروا من التعريفات وهما الأول هو الحديث الذي في إسكاديه راوي فحش عرضا أو كثر غفلته أو ظهر فسكو وهذا التعريف ذكره حافظه حجر ويسباه الغير ومشأ على هذا التعريف البلكولي في منظومته فقال وذكر الفرض به راوي الغدا تعديله لا يحلل تفرودا أنا أظنها والله أعلم لا يحتمل التفردة لا يحتمل مش يحمل أظن الصواب يحتمل لا يحتمل التفردة أحد يحفظ بيقونية يحمل هكذا طيب طيب هي يحمل طيب تعديله لا يحمل التفردة نعم ويجوز ايضا يحتمل يعني يحمل او يحتمل نعم الثاني هو وهذا التعريف هو الذي وفيه على التعريف الأول وهي نعم طيب المنكر عند علماء الحديث له تعريفات الحديث المنكر عند علماء الحديث له تعريفان التعريف الاول ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو اقوى منه واضح ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو اولى منه هذا هو التعريف الاول للحديث المنكر ويشترط في هذا التعريف قيد الايه المخالفة قيد المخالفة ودائما اخوة المخالفة تكون على شيخ واحد تكون على شيخ إيه؟ واحد يعني مثلا هناك تلميذان روى حديثا واحدا عن مالك رحمه الله من الشيخ هنا؟ مالك اختلف عليه فهناك راو هذا الراوي ضعيف روى هذا الحديث عن مالك فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ خالف هذا الراوي الضعيف راوي ثقه فنسب هذا الكلام إلى ابن عباس واضح الشيخ واحد اللي هو مالي والمتن هو هو يعني لم يتغير لكن هذا الضعيف نسبه إلى من إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثقه نسبه إلى ابن عباس في هذه الحالة لابد أن نرجح بين الروايتين ذا أن نرجح بين الثقه والضعيف من نقدم الثقه وهذا الضعيف حديثه يسمى بالإيه؟ بالمنكر لانه خالف ايه خالف الثقه يبقى تعريف الاول المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو اقوى منه او لمن هو اوثق منه اما لمزيد ضبط او اكثر ايه عددا وكيف يعرف العلماء ضبط هذا الراوي وذاك الراوي مثلا الراوي مثلا هذان الراويان روية 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمد مثلا روى 100 حديث اخطا في 10 أحاديث فقط اخطا في كم 10 في وأحمد روى 100 حديث اخطا في 90 حديثا أقطأ في 90 حديثا يبقى محمد ايه اوسق من احمد محمد اخطا في عشرة احاديث فقط بينما احمد اخطا في تسعين حديثا فنقول محمد هذا ضعيف واحمد ضعيف ومحمد ثقه فاذا خالف الضعيف الثقه فالحديث يسمى بالإيه؟ بالمنكر مخالفه الضعيف لمن هو اولى منه او اوسق منه ودائما الخلاف لابد ان يقع هذا الخلاف على شيخ واحد يقع الخلاف على شيخ واحد يعني مثلا بعض التلاميذ مثلا قال شيخ سامح حفظه الله قال غدا امتحان ان شاء الله يعني بعض الاخوه واخ اخر قال شيخ سامح قال ليس هناك امتحان غدا واضح فهنا ايه اختلاف على مين على شيخ سامح احد قال هناك امتحان والاخر قال ليس هناك امتحان فعندما نرجح نرجح بناء على ايه على الضبط والأوسق نشوف من الأوسق ومن الأحفظ ونقدم كلامه على كلام الآخر فإذا اتضح مثلا أن هذا هو الأوسق قدمنا كلامه وحكمنا على الحديث الآخر بأنه منكر لأنه خالف خالف الأوسق وخالف الأحفظ والأتقن والأكثر عددا واضح يا إخوة يبقى المنكر التعريف الأول ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوسق منه إما لمزيد ضبط يعني عنده إتقان وحفظ أكثر من الراوي الضعيف أو لكون هؤلاء الثقات أكثر إيه؟ عددا فالراوي إذا خالف عشرة نحن نقدم إيه؟ رواية العشرة على رواية إيه؟ الراوي الواحد نعم هذا هو تعريف الأول للحديث المنكر التعريف الثاني للحديث المنكر هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه او كسرت غفلته او ظهر فسقه تاني يبقى التعريف الثاني للمنكر عند المحدثين هو الحديث الذي في اسناده راو فحش غلطه او كسرت غفلته او ظهر فسقه ولا بالله فاذا كان في الاسناد راو قال فيه العلماء هذا الراوي كثير الغلط او فاحش الغلط او كان مغفلا أو كان يسمع المعازف ولعاذ بالله نحكم على حديثه بأنه, بأنه منكر بأنه إيه؟ منكر واضح فحديث المنكر هو الحديث الذي فيه إسناده راو فح شغلته أو كسرت غفلته أو ظهر فسقه ولعاذ بالله والمعنى الثاني ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوسق منه أو أولى منه نعم واضح يا أخوة عندما يقال الحديث صحه موقوفه يبقى المرفوع يقع في هذا الباب نعم اذا قال صحه مرفوعا او لا مش صحه مرفوعا بقى يعني تقول ايه الاصح انه مرفوع الأصح أنه موقوف الاصح انه موقوف مثلا آه. يعني كلمه الاصح تشير بان هناك اختلافا نعم تكون منكرة آه. تكون منكره عندما اجد أي مساحة صحه موقوفة أعرف أن الرواية أخرى منكرة ولقد تقرح يوم الآخر لا يعني باصطلاح المتقدمين يمكن أن توصل بأنها منكرة أو بأنها خطأ أو بأنها شاذة لكن باصطلاح المتأخرين يفرقون إذا كان الذي خالف الراوي الثقة إذا كان ضعيفا فيحكمون عليه بأنها منكرة وإذا كان ثقة يحكمون عليه بأنها شاذة لكن كلمة الأصح كذا يعني تشعر بأن هناك إيه إختلافا هناك اختلاف الأصح المنفيش امتحان يبقى يشعر بهذا الكلام بأن أحدا من الناس ذكر أنه هناك امتحانا غدا واضح فكلمة الأصح أنه مرفوع أو أنه موقوف يشعر أنه هناك اختلافا أحيانا مثلا أنت تقرأ لشيخ الألبان يا حفظه الله يقول الأصح في هذا الكلام أنه من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأصح أنه من كلام ابن عباس الأصح أنه من كلام ابن عباس ده يشعر بإيه؟ أن هذا الكلام روية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ لابد أن نفهم كلام العلماء إذا وجدت العالم يقول هذا الكلام الصحيح في أنه من كلام ابن عباس فده يشعر أنه, أنه روية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمثل حديث الطواف صلاة إلا أن الله أبحى فيه الكلام هذا الكلام نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصحيح أنه من كلام من من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واضح يا اخوه فإذا قال العالم الصحيح أنه من كلام ابن عباس أو من كلام أبي بكر أو من كلام عمر هذا يشعر بأن هذا الكلام رؤية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح يعني بعض الناس نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الخطأ وعلى سبيل الوهم نعم طيب الان الخلاصه الان عرفتم معنى المنكر عند المحدثين فالمنكر العلماء طاره يطلقون المنكر على الحديث الذي خالف فيه الضعيف من هو اوسق منه وطاره يطلقون المنكر على كل حديث في الاسناد راون فح شغله او كثرت غفلته او ظهر فسقه ولا بالله واضح لا نعم لا ده اختلاف تنوع يعني العلماء طاره يطلقون المنكر على هذا وهذا ده اختلاف ايه تنوع ليس اختلاف تضاد لا الاثنين وردوا عن ورد عن العلماء المتقدمين لا اذا في الاختبار تذكر التعريفين نعم واضح يا جماعه احد عنده سؤال طيب الفرق بين الفرق بينه وبين الشاذ أن الشاذ ما مقبول وخالفا لمراوه من هو اولى منه ان المنكر ما راوه ضعيفا وخالفا لمراو الثقه فيعلم بهذا انهما يشتركان في اشتراط المخالفه ويفترقان في ان الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف قال ابن حجر غفل ما سوا بينهما هي. نعم الان نريد ان نبين الفرق بين المنكر والشاذ هم يتحدان في, في قيد الايه المخالف. طيب الآن نبدأ بالتعريف الأول. الشاذ ما هو؟ الشاذ ما رواه المقبول، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أوسق منه. واضح؟ لابد أن نقول المقبول. يبقى الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أوسق منه. طب المنكر ما رواه الإيه؟ الضعيف مخالفا لمن هو أو لا منه أو أوسق منه. طيب نريد الان ان نبين الفرق بين الشاذ والمنكر هم يشتركان في في قيد الايه المخالفه يعني لابد في الشاذ من المخالفه ولا بد من المنكر من المخالفه يبقى يتحدان في ايه في المخالفه الا ان المخالف في الشاذ مقبول والمخالف في المنكر ضعيف ده الفرق بين الشاذ والمنكر يبقى يتحدان في قيد الايه المخالفه لابد ان يكون الشاذ مخالفا فيه مخالفه كذلك المنكر يكون فيه مخالفه لكن الذي خالف في الشاذ هو الراوي المقبول الراوي المقبول اللي هو ايه؟ تام الضبط او خفيف الضبط تام الضبط ايه الراوي المقبول يشمل ايه؟ تام الضبط ويشمل ايه خفيف الضبط اما المنكر راويه ايه؟ ضعيف راوي ضعيف يعني الذي خالف يكون ايه ضعيفا من لو بس الثاني طيب يعني ممكن أوصف منه او اول امني واضح يا اخوه يبقى الآن من يف من يعني يفرق لنا بين المنكر والشاد من يفرق الآن بين الشاذ والمنكر يبقى يتحدان في قيد المخالفه ويفترقان في إيش المنكر راويه إيه ضعيف والشاذ راويه مقبول ما معنى المقبول يشمل تام الضبط ويشمل إيه خفيف الضبط فتام الضبط حديثه يسمى يسمى بالصحيح وخفيف الضبط الحسن تمام كده هذا الفرق بين الشاذ وبين المنكر نعم ده على التعريف, الايه؟ التعريف الثاني اللي هو للمنكر اللي هو يشترط فيه قيد المخالف اما التعريف الاول اللي هو في الاسناد راون فحو شغلته او كثرت غفلته او ظهر فسخه هذا ايه تعريف اخر للمنكر نعم اولا للتعريف الاول يحيى يحيى اللي عن كل من كل البلاح بالدمي فإن ابن آدم إذا أجره غضب شيخه قال النزائي هذا حديث منكر تفرض به أبو ثقيب وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في الوعاء غير أنه لم يبله أبدا من يحتمل يحتمس نعم يبقى هذا أيضا إيه كما قلت لكم شيخ إيه صالح ودائما الحديث المنكره تقع في أحاديث الإيه الزهاد والصالحين لأنه يعني يشتغل بالعبادة والزهد والصلاح ويهمل إيه حفظ العلم، فهذا الراوي يعني لم يعني لا يحتمل أن يتفرد بهذا الحديث لأنه إيه يعني سيء الحفظ، فحكم على حديث بأنه منكر. كل البلح بالتمر، كل إيه البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. طبعا كلام إيه. يعني كلام ليس عليه إيه نور نور النبوة. يعني لا ممكن مثلا الرطب بالتمر يعني. اه مع الرطب يعني. يعني تجمع بين الرطب اللي هو اللي وبين التمر. الرطب اللي هو الطر يعني والتمر اللي هو الإيه؟ اه فإن ابن آدم إذا أكله غضب غضب الشيطان أو غضب الشيطان. فهذا الكلام ايه منكر ليس عليه أنوار النبوة. وحكم عليه النسابة النوائي منكر واضح؟ نعم طيب مثال بالتعريف الثاني نعم مثال التعريف الثاني وراه ابن من طريق هبيب بن حبيب السياد عن أبي اسحاف عن عزار ابن ريس عن أبي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقارنا الصلاة وآت الزكاة وحج أبي وصام وقرر طيف دخل الجنة قال أبو حاتب وهو المعروف نعم وهذا مثال للايه للتعريف الثاني الذي خالف فيه الضعيف ما هو من هو اولى منه قال ابو حاتم يعني هذا الحديث نسبه هذا الراوي الى النبي صلى الله عليه وسلم من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقرا الضيف يعني أكرم الضيف دخل الجنة هذا الكلام طبعا في غاية الجمال لكن قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من السقاط رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف واضح إخوة لأن غيره من السقاط اللي هو غير حبيب ابن حبيب الزيات رواه عن أبي إسحاق موقوفا يعني على من على ابن عباس وهو المعروف يبقى الصحيح في من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة الصحيح أنه من كلام ابن عباس ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن عباس واضح يا إخوة لذلك قال إيه وهو المعروف يعني هو الصحيح أن هذا الكلام من كلام ابن عباس يعني الآن الخلاف على من من الشيخ الذي اختلف عليه نعم يبقى أبو إسحاق الآن هو الشيخ الذي اختلف عليه حبيب بن حبيب الزيات هذا الرجل كان يتجر بالزيت فسمي الزيات يعني هؤلاء الرواه كانوا ايضا يعني علماء وكانوا ايضا إيه يعني يعملون في بيع الزيت ليس عيبا ان تبيع الزيت وفي السمان كان يبيع الايه السمنه وفي الحذاء يعمل بالاحذيه واضح إخوة؟ اخوه ليس عيبا ان الانسان يعمل في هذه في هذه المهن طالما انه ياكل من عمل يدي من عمل يدي واضح فهذا الراوي هو حبيب بن حبيب الزيات رواه عن أبي اسحاق فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإيه؟ الخطأ يعني أخطأ هذا الراوي يعني بدل من أن ينسبه إلى ابن عباس نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عرفنا أنه أخطأ لأنه خالف الثقات الثقات راوا هذا الحديث فنسبوه إلى من؟ إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فالآن نريد أن نرسم مثلا شجرة فالذي اختلف عليه من؟ أبو اسحاق السبيعي واضح؟ حبيب بن حبيب الزيات رواه إيه؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالفه الثقات فرواه من كلام ابن عباس لابد أن نرجح بين الروايتين من نرجح رواية من؟ الثقات ونحكم على رواية حبيب أنها إيه؟ منكرة واضح اخوه نعم نعم مش عديل قاعدة إذا كان صح الحديث موقوفا وكان حديث من المساء التي ليست فيها في بحكم حكم المرفوع حكم حكم لأيه؟ المرفوع بضوابط نعم مش, مش هنا مش الضغط صح يعني مثلا حديث ذا من أمور الغيبيات لا ليس من أمور الغيبيات الشيخ محمد كلها مستنبطة من الكتاب والسنة من كلها أمور أخلاق داخل الجنة ما رأيكم عن داخل الجنة هذه أمور غيبيات طبعا ممكن أقول مثلا من بر والديه دخل الجنة يبقى أنا أتيت هنا بشيء غيبي. يعني طيب يعني الامور المستنبطه من الكتاب والايه والسنه واضح اما مثلا المرفوع الذي الموقوف الذي له حكم الرفع لابد ان يكون امرا غيبيا لا دخل للاجتهاد فيه يعني مثل ما عباس يقول رضي الله تعالى عنهما نزل القران من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا جمله واحده هذا الامر غيبي ولا ممكن اجتهادي غيبي لا يمكن أن أن يدركه ابن عباس إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم واضح فلا بد أن يكون هذا الأمر يعني أمرا غيبيا لا مجال للاجتهاد فيه فهذا الكلام يعني مستنبت من الكتاب والسنة واضح يعني ليس فيه إيه ليس فيه يعني أمر غيبي كلها أمور اجتهادية يعني ممكن أنا أقول من برا ولديه داخل الجنة من قرط الضيف داخل الجنة وهذا مأخوذ من أحاديث كثيرة واضح ف فهذا الكلام ليس له حكم الرفع يعني ولكن هو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه واضح يا أخوة؟ نعم. ضعيف لأنه راوي ضعيف ضعيف إما راوية ضعيف راوية عندك.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 Tijd, maak je tijd, tijd. Mocht je meten, wat je وان الراوي ضعيف راوي ضعيف ضعيف مخالف في روايته تلك الراوي غير روايه السفر. يعني هي تتصحف الكلمه في في موضعين صعب ان تتصحف الكلمه في موضعين أنا شايف ان هي الاقرب روايته روايته اه لان صعب تتصحف في الموضعين راوي ضعيف لأنه إما راويه ضعيف اه يعني يعني هذا الحديث رواه ضعيف راويه ضعيف واضح صعب الصحف في الموضعين يعني فاما راويه ضعيف مخالف لروايته تلك لروايه الثقه نعم وكل في ضعف شديد لذا في المنكرات في الضعف نعم يبقى إخوة الحديث المنكر لا يتقوى ابدا لا يتقوى بالمتابعات ولا بالشواهد واضح لأن المنكر شديد الضعف المنكر إيه شديد الضعف ولا يتقوى بالمتابعات ولا بالشواهد واضح يعني المنكر إيه كما قال الإمام أحمد المنكر ابدا منكر لا يمكن أن يتقوى لا لا يمكن والذي يذكر السبب له هدية من يقول لماذا المنكر لا يتقوى له هدية يعني حضرتك قربت يعني من الاجابه يعني قربت بس يعني في اجابه ادق من هذه الاجابه لماذا المنكر لا يتقوى احنا قلنا الضعيف يتقوى بالايه الحديث الضعيف يتقوى بالايه ايه يتقوى بالشواهد والمتابعات طب المنكر لماذا لا يتقوى بالشواهد والمتابعات طب العارف فاضي في في شرط المخالف لازم طيب برضو أيوها هي دي إجابة كيف عرفت الإجابة <سح> <سحة> مسالفات <سحة> أحسنت لك هادية إن شاء الله لماذا يا إخوة المنكر لا يتقوى لأن المنكر إيه خطأ والخطأ لا يتقوى أبدا هل الخطأ ممكن يتقوى يعني لو واحد مثلا قال إن شرع الحلو مثلا في سبير بي هل ده ممكن يتقوى لا لأنه خطأ واضح المنكر ابدا منكر لا يتقوى لأنه خطأ الراوي أخطأ في هذه الروايه خالف الثقات فأخطأ كلام هذا الكلام من كلام ابن عباس فأخطأ الراوي فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالخطأ لا يمكن أن يتقوى ابدا واضح فالمنكر ابدا منكر كما قال الإمام أحمد رحمه الله نعم حديث معروف تعرفه. لغة هو اسم الحول من عرفه إصلاح مراوغ فرقه مخالفة لمراوغ ضعيف. نعم. الآن إحنا عندنا عندنا المنكر ويقابله المعروف. و... وعندنا الشاذ ويقابله المحفوظ. يعني المنكر تذكر دائما الأمر بالمعروف الإيه والنهي عن المنكر. يبقى الحديث المنكو... المنكر يقابله الايه المعروف والشاذ يقابله المحفوظ فقلنا من المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو اوثق منه طيب المعروف هو إيه ما رواه الثقه مخالفا لروايه الضعيف يعني عكس يعني يبقى يبقى المعروف هو ما رواه الثقه مخالفا لما رواه الضعيف يبقى يبقى المعروف ما رواه الايه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف طيب المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة واضح طيب في حديث من حج البيت من أقام الصلاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة قول ابن عباس نسميه بالإيه بالمعروف طيب والمرفوع نسميه المنكر واضح اخوه يعني الآن إحنا ثبت أو تأكدنا أن حبيب بن حبيب الزيات أخطأ في رواية الرفع أخطأ إيه في رواية الرفع فالرواية المرفوعة تسمى بالإيه بالمنكر والرواية الصحيحة اللي هي الموقوفة تسمى بالمعروف واضح الآن فنقول هذا الحديث منكر لأن هذا الروي أخطأ وإيه ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي المقابل اللي هو الموقوف الصحيح نسميه بالإيه بالمعروف ومعرفنا ما معنى المنكر وما معنى المعروف يبقى المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو اوثق منه طب المعروف ما رواه الثقه مخالفا لما رواه الضعيف يعني اعكس الايه اعكس التعريف نعم وهو بهذا المعنى مقابل للمنكر او بتعبير الرب هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده حذرا مثاله. أما الثالث هو الثالث الثالث الذي مر بنا في نوع ممكن وهو أن أقام الصلاة وآث الزكاة وحج البيت وصار وقار الطيف أقرى الجنة لكن من طريق الثقات الذين رأوه موقوفا على ابن عباس أن يأتنه من كلام ابن عباس وليس من كلام الدليل صلى الله عليه وسلم وهو عكس, عكس الواف الغيب الذي رأوه مرفوعا لأن ابن ابي حاتم قال بعد ان ساق حديث قبيل المنفور هو مكر لأن غيراه من الثلاث روما عن أبي إسحاب وهو المعروف نعم كلام واضح إن شاء الله ندخل في الشاد إن شاء الله الشاد والمعروف الحديث الشاد والحديث المحفور تعريف الشاد يغدا اسمه فاعي مشدة دماعي مفارة فالشاد ومعناه المنفرد عند الجمهور مصطلحا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أول منه؟ نعم هذا هو الحديث الإيه الشاذ. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أول منه؟ والمقبول يعني لماذا عبر المؤلف بالمقبول ولم يعبر بالثقة حتى يشمل تام الضبط ويشمل إيه خفيف الضبط؟ فما رواه المقبول يعني الراوي المقبول مخالفا لمن هو أول منه؟ مخالفا لمن هو اولى لا منه بشرط الحديث الشاذ ان يكون راويه مقبولا ان يكون راويه مقبولا يعني مثلا لو واحد مثلا راون صدوق يعني لا بأس به خالف راويا ثقة يبقى حديث الصدوق يسمى ايه شاذا وحديث الثقة يسمى محفوظا يبقى الشاذ ما خالفه او ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه أو لمن هو أوثق منه يعني أولى منه أو أوثق منه إما لمزيد ضبط أو كسرة أو عدد أو غير ذلك من وجوه الإيه الترجحات فمثلا الراوي الصادوق أو الذي لا بأس به مثلا روى مئة حديث أخطأ مثلا في ثلاثين واضح؟ والراوي الثقه روى مئة حديث أخطأ مثلا في عشرة فإذا اختلف هذا الراوي الصدوق مع الراوي الثقة نقدم حديث من؟ نقدم حديث الثقة يبقى المقبول أو الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ودائما لابد أن تكون المخالفة على إيه؟ على شيخ واحد تقع المخالفة على شيخ واحد كما يعني حدث في حديث إيه؟ حبيب بن حبيب الزيات وقع الخلاف على أبي إصحاق السبيعي هذا الراوي رواه مرفوعا والثقات رواه إيه؟ موقوفا من كلام ابن عباس فدائما الخلاف لابد أن يقع على شيخ واحد فالشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أو لا منه أو لمن هو أوثق منه يعني يمكن أن تعبر من هو أو لا منه أو أوثق منه وأوثق منه, منه لمزيد ضبط يعني هو حفظ وإتقانه يعني أكبر من الراوي المقبول كذلك مثلا لكسرة عدد يعني مثلا لو عندنا مثلا راوي ثقة تام الضبط روى حديثا لكن خالف مثلا عشرة من الثقات من نقدم روايات الإيه العشرة من السقاة واضح لأن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد الواحد قد يخطئ في هذه الرواية وإن كان إيه تام الضبط لكن عندما خالف عشرة من الرواة الثقات قدمنا روايات الجماعة على روايات الإيه الفرد نعم شرح تعريف المقبول الذي تم ضبطه العدل الذي والذي هو, منه هو الذي منه غير ذلك من نعم يبقى ما رواه المقبول من المقبول قال هو العدل الذي تم ضبطه ما معنى الضبط يا إخوة الحفظ يعني تم ضبطه يعني في أعلى مراتب الحفظ أو العدل الذي خف ضبطه يعني قل إيه؟ قل حفظه لأنه إيه أخطأ يعني أخطاء كثيرة في الأحاديث يبقى الراوي المقبول هو العدل الذي تم ضبطه اللي هو الراوي الثقة أو العدل الذي خف ضبطه وهو الراوي الذي لا بأس به أو هو الصدوق يقال له لا بأس به أو صدوق والذي هو أولى منهم هو الراوي الذي يكون أرجح منه لمزيد ضبط يعني هذا الراوي أحفظ وأتقن من هذا الراوي فعند الاختلاف نحن نقدم الإيه؟ الأتقن والأحفظ والأضبط على الأقل ضبطا والأقل حفظا والأقل اتقانا أو كسرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات إذا خالف ثقة وإن كان تام الضبط إذا خالف يعني عشر من الثقات أو خمسة من الثقات قدمنا رواية الإيه الجماعة على رواية الإيه الثقة واضح يا اخوه ف يبقى اذا مخالفا لمن هو اولى منه اما اوسق منه من حيث الضبط والاتقان والحفظ او اوسق منه من حيث الايه الكثره والعدد فالراوي الواحد قد يخطئ في الروايه لكن الخطا عن الجماعه بعيد يعني يبعد أن يخطئوا في الرواية نعم هذا درد أن تقلح العلمان في التعريفين على اقوال المتعددة لكن هذا التعريف هو الذي اختراه الحرب من الحجر وقال إنه في تعريف الشهد بحسب التسلح أين يقع الشذوذ؟ يقع الشذوذ في السند كما يقع في المد ايضا نعم يعني الموطن الذي يقع فيه الشذوذ طارة يقع الشذوذ في السند وطارة يقع في المد فاضح يا أخوة يبقى هذا أيضاً مهم يبقى الشذوذ إما أن يقع في الإسناد وإما أن يقع في المتن واضح؟ إما أن يقع في الإسناد وإما أن يقع في المتن يعني طارتاً يقع الخلاف في الإسناد طارتاً يقع الإيه الخلاف في الإسناد وطارتاً يقع الخلاف في المتن وسأعطي إن شاء الله مثال للشاذ في السند والشاذ للمتن واضح؟ لكن الخلاف إحنا قلنا الشاذ إيه مرة ووإيه المقبول مخالفا لمن هو أول منه. هذه المخالفة إما أن تقع في الإسناد وإما أن تقع فيه المتن. نعم. أولاً الشهود بالسنة. مراه ابن المذيع والمسئول والمأجج من طريق ابن علية عن عمل الدينار عن عمل الدينار عن عسج ابن عباس أن رأى رجل تغفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيه. توفيه. أوه. توفيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يدع وارثه الا يا مولاه اعتقده وتابع ابن علينا على وصيه بن جرير وغيره فخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عم بن عن عرسنا ولم ابن عباس ولذا قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن علينا فحماد بن, بن زيد من اهل العداله والضبط ومع ذلك فقد أبو ابو حاتم روايه من هم أكثر منه أكثر من عداله نعم طيب انتبه معي الى هذا المثال هذا الحديث يرويه سفيان ابن عيينة واضح يا اخوة يريدك يعني ايه ترقم يعني رقم واحد على ابن عيينة ابن عيينة عن عمرو ابن دينار اثنين عن عوسجة عن ابن عباس يبقى من طريق من ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره ابن عيينة وابن جريج وغيره من السقات رأوا هذا الحديث بهذه الصورة ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوساجة عن ابن عباس كم واحد في الإسناد يا إخوة أربعة طيب خالفهم حماد بن زيد خالفهم من حماد بن زيد يبقى الخلاف على من يا اخوه طب يعني تريث كده الخلاف على من عندك لا لا الخلاف على من عمرو بن دينار ده الشيخ اللي اختلف عليه ليه لان ابن عيينة وابن جريج وثقات يروون عن عمرو بن دينار وحماد بن زيد رواه عن من يبقى من القاسم المشترك في الاسانيد يعني من الذي يتكرر في الاسانيد كلها عمرو بن دينار يبقى هذا هو الشيخ الذي اختلف عليه نعم لا يعني اول واحد اقصد يعني اول واحد في الاسناد اللي هو عمرو بن دينار اللي هو القاسم المشترك في جميع الاسانيد فالان ابن عيينة واحد وابن جريج وغيره راوا هذا الحديث عن من عمرو بن دينار عن عو عن ابن عباس كم واحد في الاسناد الان اربعه خالفه محمد بن زيد فروى عن عمرو بن دينار عن عو أن رجل ان رجلا توفي على عهد رسول الله ولم يدخل ابن عباس يبدا كم واحد ثلاث يبدا اختلاف في المتن ولا في السند في السند ده المراد بالشذوذ في السند واضح يبقى الان هذا الاختلاف وقع في الاسناد ولا وقع في المتن وقع في الاسناد يبقى ثلاثه من الرواه رووه عن عمرو بن دينار عن عوساجه عن ابن عباس خالف هؤلاء الثلاثه حماد بن زيد فاسقط من الاسناد من ابن عباس قال عن عوساجه ان رجلا توفي طبعا عوساجه إيه؟ من تابعي واضح يعني لم يدرك هذه القصة ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أي الروايتين نقدم رواية من رواية الجماعة رواية الإيه؟ الجماعة قال ولده قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط يعني حماد بن زيد ثقة لكن خالف إيه خالف الثقات خالف من هم أولى أكثر منه عددا وأوسق منه وإن كان حماد بن زيد من آهل العدالة والضبط يعني حماد بن زيد إمام من الإم الكبار لكن عندما خالف الثقات قدمنا رواية الثقات على إيه على روايته فإحنا قلنا لمن هو أولى منه إما لمزيد ضبط أو إيه أو كسرة عدد فإن حماد وإن كان من آهل العدالة والضبط يعني تام الضبط إلا أنه خالف الإيه خالف authorization فقدمنا رواية الثقات على رواية إيه حماد بن زيد رحم الله الجميع طب هذا شذوذ في الايه في السند ولا في المتن في السند واضح يبقى عندما تسال الشذوذ يقع في كذا وكذا اكمل يبقى يقع في السند ويقع في المتن واضح نعم طبعا انا عمري ما هجيب اقول مثلا اذكر مثالا للشاذ في الاسناد صعب طبعا صح يصعب لكن انا اقول لك يعني الشاذ يقع في كذا وكذا تقول يقع في الاسناد ويقع في المتن واضح وكذلك لأن في حديث يعني وكمان آه يعني الرواية الثانية حماد دي تعتبر إيه رواية إيه شازة. رواية شاذة واضح. في نعم عند تفصيل تقول فعلتان لكن إذا قلت هذه الرواية شاذة لأن حماد بن زيد خالف السقاط يكفي. والروايات الأخرى هي روايات إيه الصحيحة روايات إيه الصحيحة اللي هي رواية ابن عينا وابن جريج وغيره واضح؟ طيب طيب مثال لشذوذ في المتن نعم ثانيا مثال شذوذ في المتن ما روى مدوّر وابن والحديث من حديث عبد الواحد الزيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي مروان رضي الله عنه إذا صعد أحدكم فجره فيضطج عن يمينه قول بالغين خالف عبد الواحد على الكثير في هذا لان الناس انما يرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوي وانفرد على عبد الواحد من اي ثقات اصهار الاعمال في هذا السؤال الآن الذي يطرح نفسه من الشيخ الذي اختلف عليه اللي عارف يرفع ايده حد يكلم كده من الشيخ الذي اختلف عليه لا لا حول ولا قوه الا بالله بعد كده يا جماعة هعمل زي المحدثين يعني <تصفيق> خلي بالكم <تصفيق> واضح يا يبقى من الشيخ الذي اختلف عليه من من خلاص من تقولت من الأعمش واضح الأعمش ده طبعا كان حاجة يعني فضيع يعني آخر حاجة عمل عمل ايه اشترى كلبا لطلاب الحديث يعني لم يعني لم يستطع أن يرد طلبة الحديث إلا بالإيه بالكلب وعندما مات قال ايه مات الذي كان يمر بالمعروف هنا عن المنكر ويعني حزن حزنا شديدا فكان الاعمش يعني له يعني صولات وجولات مع طلبه العلم طيب يبقى الخلاف على من على الاعمش اللي هو سليمان ابن مهران الاعمش اختلف عليه فروى عنه عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره والاعمش لقب أعمش ايه لقب عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليتجه عن يمينه هذا يقال له سنه إيه قولية ولا فعلية ولا تقريرية سنة قوليه تمام قال البيهقي خالف عبد الواحد بن زياد العدد الكثير في هذا فإن الناس من مرض بالناس أسلقات أحسنت يعني الناس اذا ذكر كلمه الناس في الحديث يبقى المراد ايه الثقات واذا ذكر الناس في الفقه يبقى الايه الفقهاء والناس في النحو الايه علماء اللغه واضح فان الناس يعني الثقات انما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنه ايه فعليا كان اذا صلى الفجر ايه اتطجع عن يمينه من فعل النبي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانفرض عبد الواحد من بين ثقات اصحاب الاعمش بهذا اللفظ يبقى صحيح ان هذا من فعل من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح يعني انتقل من سنه قوليه الى سنه ايه فعليه فعبد الواحد بن زياد اخطا في هذا الحديث وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثقات جعلوه من ايه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر اتطجع عن يمينه اما عبد الواحد بن زياد قال اذا صلى احدكم الفجر فليتطجع عن يمين جاء على هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنه الفجر نعم بين الخلاف في المتن ولا في الاسناد في المتن واضح عبد الواحد بن زياد ثقه لكن خالف الثقات خالف الايه الثقات نعم نعم خالف خالف هو مختلف عليه هو تمام <تصفيق> طب من من حديث نفسه لا احنا بنقول ال ال الشيخ الذي اختلف عليه اختلف. اما الذي اخطا هو عبد الواحد بن زياد يعني اختلف عليه اللي هو الاعمش ال هذه اللفظ عند المحدثين يقول ايه هذا الراوي اختلف عليه يختلف ايه عليه يعني بعضهم رواه هكذا والبعض رواه هكذا في فيعبرون عن ذلك بايه اختلف عليه واضح نعم في سؤال يا اخوه اتفضل إن الحديث في التسكير العام النظر إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الفجر يتضع على يمين حال هو الحديث على ما هو عليه الآن ولا على تسكيل إذا صلى أحدكم إيه ركعتين ركعت قبل الفجر ما إحنا قلنا دلوقتي إن المراد بالفجر ركعات الفجر السلفة قولت أنا إيه ركعتين. طيب يبقى ركعتين قبل الفجر ماشي نعم يبقى ركعتين قبل الفجر والمعنى واحد يعني الفجر هنا المراد بها ايه صلاه الفجر واضح نعم هل ممكن تديبها لنا امثله عمليه بعد ذلك نتعرض في عمليه طيب ابشر ان شاء الله حاضر ان شاء الله حاضر إن شاء الله. <تصفيق> الحديث المحفوظ هذا يقابل الشاذ المحفوظ وهو ما رواه الاوثق مخالفا لروايه الثقه احنا قلنا المنكر يقابله الايه المعروف لا تنسى الامر بالمعروف النهي عن المنكر يبقى المنكر يقابله المعروف الشاذ المحفوظ عرف المحفوظ ما رواه الاوثق مخالفا لما رواه الايه الثقه يعني اعكس يعني يبقى رواية روايه الروايه الصحيحه تسمى بالايه بالمحفوظه والروايه الخطا تسمى بالايه بالشاذه واضح نعم هو في الشاذ لكن من طريق حكم الشاذ الشاذ حديث فهو حديث طيب سؤالي يا إخوة اللي عارف يرفع هل الشاذ يتقوى من متابعات لا متقوى. متقوى. متقوى. اللي عارف يفادي، عارف. ليه؟ ليه خطأ. خطأ؟ نعم. طيب. يبقى الشاذ أيضاً إيه؟ لا يتقوى المتابعة والشواهد لأنه حديث خطأ. والخطأ لا يتقوى أبداً. يبقى عندنا الآن المنكر لا يتقوى بالشواهد والمتابعات الشاذ لا يتقوى بالمتابعات والشواهد واضح؟ لأن الشاذ ااا أخطأ الروي في هذا الحديث خطأ. والخطأ لا يمكن أنا إيه أن يتقوى مهما يعني توبع من الرواة واضح لأنه هو خطأ نعم هو الشيخ محمد مش جاي الناردة من الذي يقول هذا هذا ذكر عندك علم يعني الشيخ محمد مش جاي طيب أنا عندها محاضرة تانية في البخاري طيب نختفي إن شاء الله بهذا القدر وجزاكم الله خيرا Sallallahu aleyhi wa sallam barak